وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِن جئنا الذين يَنحَرُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بِعَذَابٍ بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب هُكَ ل يَبَعَسَ عَلَجِ إلَ يَوْمِ طمَةِ مَْسُوبُهُم سُ أَعَذَاب إِ رَذبَّكَ لَ سَرير لقَابِ وَإِن لَبُلَ غَْفُ وَحب فقَطناَاغُم فِي الأأَضِئُ مَمَن مِنْهُ مُقَادِدُونَ وَمنِنْهُمْ دُونَ ذَِكَ وَبَلَونَهُ بِالحَسَناتِ وَسَّ آاتِلَ عَلَهُم يَجِرُون فَقَلَ فَمِن 119. ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 110. ألم وقذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين